إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الدورات ومبشرا، مصدقا لما بين من ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا